وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَن قُتِلَ أَوْ مَاتَ فَلَن يُحْرَمَ أَجْرُهُ وَمَن يُرْزَقْ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا فَقَدْ أُعْطِيَ حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ مُدْخَلًا உதீ முல வீ முலி لِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُكِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَا يَنصُرُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهِ النَّهَارَ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِيهِ اللَّيْلَ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَبَّحَتْ بِحَمْدِهِ وَأَنزَلَ مَعَهُ الْجَنَّاتِ مُزْدَهِرَةً وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ